Ammar TV fee. A'uzu bilahi min al shaytani rajim. Bismillahi l-Rahman قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقوم فذلك يوم إذين يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إن فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ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 عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب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 الذين اوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقلن الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نك من المصلين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 اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَهُ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِ إِمْنَ مِنْهُمْ أَيْ يُتَّصُحُ فَمْ مُنَشَّرَهُ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ كره وما يذكرون الا اي يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره عمر تي